صبرا صبرا يا بغداد جيش الغزو سوف يباد سنحرر أرضنا. صبراً صبراً يا ضغداد جيش غزوت سوف يباد سأحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوغاد صبراً صبراً يا ضغداد جيش غزوت سوف يباد سأحرر أرض النهرين وسنقتل كل الأوغاد يا مسلم قم هيا وثأر فدم في الشني يان انفجر اساد الحرب غدت تزأر وستقتل كل الاوغاد يا مسلم قم هيا واثر فالدم في الشريان تفجر اساد الحرب غدت تزأر فستقتل كل الاوغاد جيش الغزو سوف يباد سنحرر أرضا نهَّئا وسنقتل كل الأوغاة بالفلوجة جيش يقعد بالكفار غدا يترصت مصداقا لكلام الأوحد ويقتل كل الأوغاة بالفلوجة جيش يقعد بالكفار غدا يترصت مصداقا لكلام الأوحد ويق och كل kommer med vågade, han kommer med vågade, han kommer med vågade, han kommer med vågade, han kommer med vågade, إن كنت تريد بأن تعرف من نحن فنحن الآساد نحن نكافح للإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد ذكت بالإيمان صروح الإلحاد وتعالت لسماء المجد ونادت حي على الجهاز إن كنت تريد بأن تعرف من نحن نحن الأسد، نحن نكافح للإسلام، نحن التقوى والإرشاد، نحن جيوش قد كف بالإيمان صاحل الحق وتعالت في سمائِ مجد ونادت حي على الجنان. نحن تعرف من نحن فنحن الآساد نحن نكافح للإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد وتعالى في سماء المجد ونادت حي على الجنوب لأن تعرف من نحن فنحن الآساد نحن نكافح للإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح وتعال في لسماء المشد ونادت حي على الجهاز